وعادته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يسلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أردت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 ذو الالم قال هيرا ودتني عن نفسي وشهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من قضر وشهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من قضر فصدقت وهو من الكاذب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 كنت من الغاطئين وقال نسوة في المدينة مرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغتها حبا إنا لنراها في ظلام.